Al-Sabur, Rahil, Amru, Amru, Amru slow al ahzan mit rasna man yadhlam ya natsha mit tabarak eidotik w twrah al ahzan ya sayyid w endak alam jib lana al rahna nani gumun tayr man degim tush al qadama na yosik va nek yo mehbina va nek وانتي اجت وانت فرحتي وانسلي يا لهفتل ماذا الوعد يا سيد الموط انا ادري حاضر شيعتك وبكل بلد موجود بس شوقي هاتي شوفتك يمتغ سلامتون كل ما تهزن الوحي عالخد ما لا يصيب كل ما تهزن القدماء لي الصين وينك يا مهدينا وينك يا مهدينا هذا الصبر طالته بالجبن اسمعها تصرخ مهدينا يمنا كل وقت بس احنا ما شفنا زمانه بيشوف الوضع يمكن هيك انا وياك يمكن تتنهن طلعك ونشرب من ما لقىك ان ساعه انت لساعة تسبح <تصفيق> على الخد ما <دماني> ليصيح <تصفيق> ولك يا مهدينا ولك <ونكي> يا مهدينا ولك <تصفيق> <تصفيق> وانت يا مهدينا وانتي يا مهدينا وانتي يا مهدينا وانا يا مهدينا مهدينا من ثاني بصدري ينظر على صافي لي نبض القلب يسال متى يرجع لي ضياي لي ولعيد اشوف ana ne yosir lifni jannita al khadana كلمات الشاعر الحسيني هاشم العربي أداء الرادود الحسيني السيد أياد المحنة الإخراج والهندس الصوتية محمود الشمري وأحمد الشمري التوزيع فاضل الزيادي